يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا من الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة ذلك خير لكم وأقهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم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 في الاذلين كتب الله لا اغنبا انا ورسني ان الله قوي عزيز